حديث أسف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبذل وهم أيهم أحسن عمل وإن لا جاعلون ما عليها صعيدا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما ذبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو لَقَدْ يَقُولُنَّ إِذَا انشَقَّ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ ثَمَّنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا